وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 لقالوا إنما سكرت أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 قال رب فأضِرني إلى يوم يبعثون قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على ان بسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحبة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا ولكن أجمعين إلا ان اجمعين على المنزل الغابرين فلما جاء آل والمراه المرسلون قال إنكم قوم والمراه واتيناك بما كانوا فيه يمتعون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم احد وانطوا حيث تؤمرون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 فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا, وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين en in de in het leven van het leven En in het leven van het leven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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لَنَسْأَلَنَّهُمْ أجمعين عما كانوا يعملون